وأنعام حر ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم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 ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه إذا لا يدفع الإنسان عن نفسه الكذب إلا بالعلم النافع والسير على العمل الصالح وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن فِيهِ فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور فيه شركاء سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون إنه حكيم في تشريعه وتدبيره, وتدبيره شؤون خلقه عليم بهم ثم قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطه على وجه الأرض دون ساق ومرفوع عليها ذات ساق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 انه لكم عدو مبين وهو الذي انشا لكم من الانعام ما هو صالح لان يحمل عليه ككبار الإبل وما ليس صالحا لذلك كصغار وكالغنم كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الاشياء التي اباحها لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احله كما يفعله المشركون إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك من فوائد الآيات أولا لما الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذنب والمؤمن يبتعد عن صفات الشر الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله إذا الهوى من يتبعه يهوي به في جهنم وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يفسب من الزكاة التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد